Tumabiduna Abu Da kum di nukum a liyadi Allah. Samiya Allah Ulaiman Hamidah, Allah Allah Allah.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 Ya Allah, Allah. muliman hamida. Allah. Allah. Allah.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 صلي امين قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله سمع الله من حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم فرج كرب اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم فرج كرب اخواننا المسلمين المكروبين في كل مكان اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم أجرنا من عذاب جهنم وأجرنا من عذاب القبر وأجرنا من فتنة المحيا والممات واجرنا من المسيح الدجال. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وطهر اعمالنا من الرياء اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم اغفر لآبائنا وامهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا واسكنهم الفردوس الاعلى واجرهم من النار واجعل عقوقنا لهم تكفيرا لسيئاتهم اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى اللهم هيئ له البطانة الصالحة ووفقه للعمل فينا بسنة نبينا محمد اللهم وفقه لكل خير يا رب العالمين واحفظه من السوء وبطانه السوء يا رب العالمين اللهم جعل بلدنا هذا آمنا مضمئنا اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إن أردت بالناس فتنة نصببد اليك غير فاتنين ولا مفتونين اللهم ان اردت بالناس فتنه فقبضنا اليك غير فاتنين ولا مفتونين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله